بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا صدوا عن سبيل الله يريدون أن ينحرفوا عنه ما لهم من بما نزل عنه محمد هدوا på som du- be you <tries> Oh, my God. فِيهِ دَنُوتُهُ وَأَغْنَى التَّذِينَ نَسِيَ قُلُوبُهُمْ نَمُونِ radul kallan yusari ya'idhu wa الله وشاء قل رسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيءاً